لندانه جاءت معنى العقل وين <تصفيق> ها هو ما معنى الحدود العشق رجن مثل النفس اسمك وما فارق لسانة مثل النفس اسمك وما فارق لسانة <تصفيق> من جانك جد معنى العطور وضاع هون جانك جد معنى العطور وضاع هون لحظه الليالي تمر سهره سمار بالعند والسهر شاعر عشق وغازلين اثنين غرقى البحر العشق ما ادري موجه منين المتهوى صرت يمك مشانك للمداه وين سرك يمنا كم كان لو تو روحي سفر طير وهوى اجا هج بجوازن كتبها كراي العنوان هاول رضه لو صعب هاول رضت بيان هاول رضه لو صعب هاول رض بيانة هاول رضه لو صعب هاول رض تعب معنى العب ودو ضاع هون شو متلكي من يحسس علي مجنانه تعب معنى العب ودو ضاع هون معنى العب ودو ضاع عشقك علي من علي ومن النبي محمد يوم يا يكبر علي وابنوري يجدد كل الهواجس شعر يمطي فتت وحد حتى الورق والقلم ظل يحتفوا ويانا حتى الورق والقلم ظل نسلي نسل النبي لا مني حبيت قالوا ترى قد عد العشق صرت للميت الفكر عيت الجسد والقبرك تعنيت ويشكت حالي العشق من جردنيانه ويشكت حالي العشق من جردنيانه لو ملكي من يحب بس عليني جنانه جاده معنى لكي <تصفيق> من يا حبس عليني جنانه صار للشاعر الحسيني احمد عيسى البديري هذا الرادود الحسيني جعفر البديري الهندسه الصوتيه محمود الشمري واحمد الشمري الكورال حيدر اللامي ومصحف اللامي التوزيع فاضل الزيادي التصوير والمونتاج علي جليل المنصوري